أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة